نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمْ مَا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنْ نَبِيهِ فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخافُ بَغْسَوْ وَلَا رَحْقَ وَأَنَّ مِن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 قُلْ إِنِّي لَنْ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ